ربك الرجاء رأيت الذي انها عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهداه أما بالتقوا رأيت إن كذب وتوالى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئلا مانته لنا سبع بن ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب